Bismillahirrahmanirrahim. Alif lammeen. Zalik al Kitab la rib fihi. Hudul al الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما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 HUMHUMU SUFHA WA LAKIN LA YA'LAMUN WA IDHA LAQUL LADHINA AMANU QALU AMANNA WA IDHA KHALU ILA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 وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 وَأَوْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ وَأَوْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ أَنْدَادًا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 قابل واتوه به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وام الذين كفروا فقولون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 يُوصِلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 Hüvəlləri, xalıqlarını, mağribi, arızı, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, tümü, لِكَتِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني وقال أنبئوني بأسمائها أولائك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن ك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أباه بأسمائهم، فلم ما أباه.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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما فِيهِ فيه وقلنا بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض وَلَكُمْ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا هداه، فمن تبعه فَلَا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.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 أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي وإياهم يفرهبون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به.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 ve aqimü salat ve aatü zekat ve rka'u m al raqeen. a te'murunun nasabı al birri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 فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 فبدل الذين ظلموا قَوْلًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رِجْزًا من السَّمَاءِ بِمَا كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فقلنا اضْرِب بعصاك الحجر فَانفَجَرَتْ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 فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ يُخْرِجْ بَقَلِهَا مِمَّا تُنبِتُ وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنت تُم تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْطِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوَبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أَفَلَا تعقلون أولا يعلمون أَنَّ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 وَإِذْ أَخَذْنَاهِ ثَاقِقُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من يَرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ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 نزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بِمَا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون آباء الله من قبل إنكم انتم مؤمنون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون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 ولئن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله علِيم بالظالمين ولا تجدنهم إحرسا ناس على حياته ومن الذين أشركوا يَوَدُّ أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثر لا يؤمنون ولم ما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء أظهارهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كثر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما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 بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 مواجه الله ان الله واسع العليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون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 فَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدَ بَيَّنَّ الْآيَاكِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ إِنَّا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 يك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُلَايَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي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 إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 Rabbana ve jgalnana muslimeen lakk ve min zuriyetina ummet muslimet lakk ve arina manasikna ve tib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 إن الله اصطفى لكم الدين إن الله أطفأ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 قل بل من لَّتَ إبراهيم حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَى إبراهيمَ وَإسْمَاعِيلَ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 ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 وحيثما كنتم فوالجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم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 ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 وإلهكم إله واحد اللّه إله إلاه الرّحمن الرحيم إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي فِي في البحر بما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 نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذينَ كفَروا كمثَلِ الَّذينَ يَعْقُب مَا لا يَسْمَعُ إلَّا دُعاءَ أو نداءَ صمُّكَ مُعْمِيُم فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا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 فَمَنِ يَضْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك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 ليس الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, ولكن البر من آمن بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى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 İnna Allāh sami’u ‘Alīm, فَمَن kaf min mūsīn jannāf an aw ithm, fa’aslḥ abīnāhum falā ithm ‘alayhi. İnna Allāh wafūr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 تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا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 لا يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن تهوا فإن الله غفور رحيم.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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان ترتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاط الناس واستغفروا الله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 وَفِالْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عذاب النار هُلَاءِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَامِ مَعْدُودَاتٍ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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته الغزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 كان الناس أمته واحدة، فبعث الله نبيين مبشرين ومؤذرين، وأنزل معهم، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمْ مَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّم الْبَأْسَاء وَالضَرَّّ وَزُزِلُ حتىََّ يَقُول الرَّسُول والَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَ نَصُ الللهأَل إِ نَصَ اللَِّ قَريبَ يَسْألونكَ مَا ذاَا ي قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخلطوهم فإخوانكم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 مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط.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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 يُأَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مره فانسمكوا بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم أَنْ تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أي خاف إلا أي خاف إلا يقيم حدود الله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 ولا تمسكوا الضرر لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علي.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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أرد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 علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا.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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة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 وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَب تُمِ الَّاء ان يَعْفُونَ او يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح وَان تَعْفُوا اقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم مَن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشرب منه الا قليلا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 أولاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُولِ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ لَنْ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا وَلَا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروفون وَمَا خير من مِنْ يتبعها يَتْبَعُهَا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن بِالْمَنِّ الذي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 وتثبيتم من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراً وما يذكر إلا آل الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أن تضل إحداهما، فتذكّر إحداهما الأخرى، ولا يبشّ الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأمون.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 تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح إلا تكتبوها، وأشهد إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد.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 ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تبدوا ما فيه أنفر